لعلنا يا أخونا نتوقف هنا ونترك كمال الموضوع إلى الغد إن شاء الله ولعل في ذلك شيء من التشويق يبقى معنا أيضا مسألة معاصرة وهي مسألة الحقوق المعنوية أيضا سنتكلم عنها بيع الأشرطة بيع الكتب حق التأليف وما يتعلق بذلك ما الذي يدخل تحت القاعدة وهو الأصل وما الذي لا يدخل تحت القاعدة ولماذا لا يدخل تحت القاعدة نبدأ به درسنا غدا إن شاء الله ولعلنا نجيب على أسئلة والله أعلم صلى الله على نبينا وسلم الله عليكم شيخنا الكريم على هذه بما هنا عدة أسئلة. جاءت من الاخوه ووفقهم الله منها ما قد تمت الاجابه عليه من خلال تقرير الشيخ بارك الله فيه ومنها ما هو خارج يعني ما تم طرحه او خارج ما يتعلق بالدوره هذا سيتم ان شاء الله عرضه على الشيخ بعد العشاء اما الان فلا راي هو يعني يتعلق بالدرس يقول السائل بارك الله فيكم ذكرنا ان الامور بمقاصدها كقاعده مستنبطه أليست القاعدة المنصوصة إنما الأعمال بالنيات أم الطرف الكلمات لذا عدت مستنبطات القاعدة عند الفقهاء الأمور بمقاصدها وهذه ليست نصا لا في الكتاب ولا في السنة نعم أصلها الاعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أخذ العلماء معنى هذا الحديث فصاغوه مع أدلة أخرى في قولهم الأمور بمقاصدها فهذا معنى القاعدة المستنبطة معناها موجود في النصوص ولكن لفظها من الفاظ العلماء لا تجده في القرآن ولا تجده في السنة نعم يقول عليكم ذكرت أن الحجة في الكتاب والسنة فما صحه قول من إن ان العالم الفلاني حجه في هذا الباب وذكر بابا من ابواب العلم ولو تفضلتم ببيان معنى قول بعض العلماء هذا الترجمه الا ان الامام هل يعلم به ان قوله كالنص الذي يقبل دون ان يكون لك الخير من أمك؟ هنا لا بد ان ننظر الى المقصود من الحجه فإذا كان المقصود بالحجه الدليل والبرهان فليس قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة حجة ليس قول أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة على الصحيح من أن قول الصحابة حجة حجة فليس هناك إمام من أئمة المسلمين يكون قوله بمفرده حجة بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان المقصود بالحجة أنه متمكن من هذا الباب، عارف بادلته مجتهد فيه فهذا الإطلاق صحيح وهو الذي يطلقه العلماء فيقولون فلان حجة مطلقا إذا عرف بالفقه والتدقيق يعني أن قوله معتبر في الاجتهاد ولا, ي... ولا يعنون أن قوله دليل أو يقال فلان حجة في المواريث بمعنى أنه متمكن من هذا الباب وأن قوله معتبر في هذا الباب أما أن يكون المقصود أنه دليل فليس قول أحد بمفرده ونحن هنا عندما نقول بمفرده نخرج من الإجماع فإذا كان قول العلماء واحدا فهذا إجماع أما قول الإمام بمفرده على أنه دليل وبرهان فهذا لا يكون السلام عليكم هذا السابق ارجو من فضيلاتكم إنجاز معناه الخراج بالضمان بشكل عام للتوضيح قلت العاده الخراج معناه الربح والفائده بالضمان الباء للمقابله يعني مقابل الضمان فمن يضمن شيئا فله ربحه ما لم يكن الضمان عقوبة فإذا كان الضمان عقوبة فلا يكون الخراج للضامن يعني كما قلت اشتريت سيارة ملكتها ضمانها الآن عليك لو تلفت من مالك خراجها لك خراجها لك تركبها تذهب تبيع تؤجر تهب فإذا وجدت عيبا فيها يجوز لك أن تعيدها وأن تسترد قيمتها ولا ترد شيئا في مقابل الاستعمال لأن الخراج بالضماء الفائدة مقابل المنفع وهذا العدل الفائدة مقابل الغرم وهذا العدل ما لم يكن الضمان عقوبة فنلا يكون الخراج مقابله إنسان غصب أرضا غصب سيارة غصب دابة الضمان على الغاصب لكن الربح ليس له غصب دابة فنتجت عنده يرد الدابة مع نتاجها غصب سيارة واستعملها ثم أراد أن يتوب نقول رد السيارة وأجرة الاستعمال لأنه ليس لك أن تستعمله. إذن الربح مقابل الضمان ما لم يكن الضمان عقوبة. نعم. يقول بارك الله فيكم في تعريفكم للديون. لم أسم وجه إضاءة قيد غير غريب ولا قرب. وألا يكفي قولكم على التأبيد يكفي على هذه القيدين. الربا. يقع في تقع في صوره البيع مبادله مال بمال على التبيد مبادلة مال بمال على التبيد فلا بد من استثنائه والقرض يقع فيه نوع تبيد ولذلك نص المحققون من اهل العلم على ذكره لان فيه شبها من صورة البيع يعني الربا فيه صورة البيع والقرض فيه شبه من صورة البيع فنص عليه ليخرج من الصورة نعم يقول يقول هناك رسالة جمعة في الاصل في امور العبادات والاصل في امور المعاملات اسفرقالة تطرق لها. والله ما اتذكر يعني كتابا جامعا في هذا الباب لكن فيه يعني كتب ومن انفعها في الحقيقة القواعد النورانية الشيخ الاسلام التمية. هذا الكتاب لو فهم فهما صحيحا فهو مشبع لطالب العلم في باب العبادات وفي باب المعاملات فهذا الكتاب من انفع ما يوصى به في هذا الباب نعم يقول أحسن الله إليكم لو لو تذكرون بعض المصادر منحبر منها لأجل الدورة وقد الحضور ور صعب ذكر يعني المراجع لأن المراجع هي كتب القواعد وكتب الفقه على وجه العموم والحقيقة أنه كان يعني بينه وبين الشيخ يوسف أن نجعل القواعد في متن ويطبع ويوزع على الإخوة لكن أنا الذي ضاق بي الوقت فما استطعت أن أصنع هذا ولا كانت فكرة الإخوة أن أعطيهم يعني القواعد فتوضع في أعلى الكراس ثم يعلق عليها الإخوة في أثناء الشرح لكن ضاق علينا الوقت فلم نتمكن من هذا يقول سألنا ويطبق يعني نسمع علماء مشاهل المعاصرين يعني يأخذ أهم احتام بالذات والله أهل الفتوى كثر ممن يعني عرفوا بالفقه وممن يصح أن يؤخذ عنهم العلم ف طبعا كان الشيخ بن باز رحمه الله ولا زالت فتاواه موجوده والشيخ بن عثيمين رحمه الله ولا زالت فتاواه موجودة وهو من افقه الناس في باب البيوع وايضا يعني جبل العلم في هذا الزمان الشيخ صالح الفوزان رجل ملئ فقها وهو مسدد في فتاواه مع اختصارها وفقه الله وحفظه ونفعنا به هناك أيضا سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وهناك يعني جمع من أهل العلم ممن عرفوا بالفتوى ويصح أخذ العلم عنهم في هذا الباب نعم هذه هي عدة عسلة بارك الله فيكم تطالب بإكمال الصفات اللازمة للبيت. نعم حقيقة أنا كنت شرعت فيها ثم قويتها، وهذا ذكاء من الإخوة يعني ما أكملتها رأيت أن اؤخرها إلى مكان أنسب لاني خشيت أن يضيق بنا الوقت عن القواعد فإن شاء الله عز وجل نذكرها في موطن مناسب يقول السائل بارك الله فيكم نلاحظ ان العقود منها يعني ما ي... يعني ما تندرج تحت اكثر من قسم من اقسام العقود باعتبار حقيقتها مثل الرهن فانه يندرج تحت عقود التوثيقات والعقود اللازمه فهل هذه المذكورات في اوساط العقود يا اخوه التقسيم هو تقسيم بالاعتبارات والقسم في التقسيم بالاعتبارات ليس قسيما بمعنى أن كل اعتبار يعني تقسم فيه العقود أقساما بوصفها فعندما نتكلم عن الحكم نقول جائز صحيح وفاسد هذا يوجد في المعاوضات ويوجد في غيرها عندما نقول باعتبار الحقيقة هذه الأقسام تقابل بعضها باعتبار الحقيقة فقط أما بالاعتبار الآخر فتتداخل بمعنى عندما يقسم العلماء الأشياء باعتبارات متعددة فكل اعتبار تكون الأقسام فيها متقابلة أما بالنسبة للاعتبار الآخر لا فتكون يعني توجد هنا وتوجد هنا فهذا تقسيم بالاعتبار نعم يقول بارك الله فيكم هل مفردة؟ ستذكر شروط موانع البيع ستدكر في قواعد إن شاء الله وسننبه على أنها شرط. ستدكر في قواعد حتى تحفظ إن شاء الله وسننبه على أنها شرط ونذكر الفوائد المتعلقة بها بحول الله وكذلك الموانع. نعم. يقول أصلي الله عليك بارك بإعاد المسافر استقر ثمن حال البيع. هو عموما يا إخوة من شروط صحة البيع أن يكون الثمن مستقرا عند العقد معلوما لأنه لو لم يكن مستقرا لا أدى إلى النزاع فلا بد عند التعاقد من أن يكون الثمن مستقرا لا يقبل الزيادة ما يقول مثلا إذا لم تسدد خلال سنتين أزيد عليك اثنين المئة هذا ثمن غير مستقر يقول أبيعك السيارة بالتقسيط على خمس سنوات بمئة وخمسين الفا على أن يكون في كل شهر كذا هذا يجوز أما إذا كان عند التعاقد لم يتفق على الثمن حتى يكون مستقرا فإنه لا يصح البيع لا في التقسيط ولا في غير التقسيط لا بد أن يكون الثمن مستقرا يعني معلوما لا يقبل الزيادة عند التعاقد. نعم. هذا كذا سؤال بارك الله فيكم أن والشراء طريق هذا سيأتي إن شاء الله. هذا سيأتي إن شاء الله في القاعدة الثانية. وهذا من الأشياء المعاصرة التي سنتكلم عنها إن شاء الله ونبين مجلس العقد فيها بحول الله وقوته. كل بارك الله فيكم بنك يبيع سيارات الاقصاص وهو نفسه لديه معه سيارات ويزيد سعر السياره اذا اشتريتنا الاقصاص كما حكمها بارك الله لا مانع من ان يبيع الانسان السلعه بالاجل والحاضر بشرط ان يكون العقد مستقرا يعني ما يقول له إن اشتريتها بالتقسيط فهي بمئة ألف وإن اشتريتها حاضرة فهي بثمانين ألف ويقول اشتريت ولا يحددان السعر لا يقول هذه السيارات عندنا إن كنت تريد بالتقسيط فهي بمئة وخمسين ألف إن كنت تريد حاضرة فهي بمئة ألف قال أشتريها حاضرة قال اتفقنا هذا يجوز عند جمهوري أهل العلم وليس من باب البيعتين في بيعك كما فهم بعض العلماء الأجلاء نعم يقول بارك الله فيكم. ذكرتم أن قائلة الأصل في البيوع يدعى الجمهور على العمل بها نعم وخالفهم الظاهرين ثم ذكرتم أن العلماء لقلوا الإجماع على العمل بهذه الفائلة فكيف وقع الإجماع وهل هم لم يعتبروا خلاف الظاهرين انظر هنا إلى أمرين الأمر الأول ما أشار إليه الأخوة أن من أهل العلم من لا يعتبر, في ما لا يعتبر خلاف الظاهرية قادحا في الإجماع لأنهم يرون أن القياس ركن في الاجتهاد وأن الظاهريه ينكرون القياس فليسوا من أهل الاجتهاد وعلى هذا النووي فالنووي لا يعتبر خلاف الظاهرية أبدا ويحكي الإجماع ولذلك أكثر إجماعات النووي تجد أن الظاهريه يخالفون ولكنه لا يلتفت إليه لا يعتبرهم من أهل الاجتهاد وهذا القول مرجوح الظاهرية مثلهم مثل بقية العلماء والنظر إلى الدليل فلا يقع الإجماع مع مخالفة الظاهرية إن كان الزمن زمن الخلاف والأمر الثاني وهذا مهم جدا وهو أن يكون الإجماع واقعا قبل الظاهرية بمعنى أجمع على ذلك السلف ففي هذه الحال لا التفات إلى خلاف الظاهريه لأنه خلاف حادث وهذا الذي يقع عند شيخ الإسلام بالتنمية وغيره يحكون الإجماع يعني إجماع السلف قبل حدوث الخلاف وهذا إجماع معتبر بل هو الأصل ولا شك أن النظر في حال السلف أنهم كانوا يمضون البيع على الإباحة وهذا الذي يدل عليه ما نقل عنهم ولذلك نقل بعضها العم الإجماع على, على أن الأصل في البيوع الإباحة بمعنى أن الإجماع قد وقع قبل خلاف. الظاهرية فهو خلاف حادث والخلاف الحادث لا يلتفت إليه. قال في هذا بكذا نعم هذا صحيح ويقع العقد على ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فله أو كسهما أو الربا. بمعنى أن العقد وقع على الثمانين وقع على الثمانين وهذا الذي نقوله وهو الذي فسر به السلف هذا وليس كما فهم بعض العلماء الأجلاء أنه مطلقا لأن الحديث يدل على هذا الأمر وهو أن العقد وقع على الثمانين وإذا قال فله كسهما، إذن فيه ثمن عالي وثمن أقل في العقد أو الرباء وكلاهما لا يجوز كلاهما لا يجوز بمعنى أن الفهم الصحيح للحديث أن هذا ليس تخييرا بل هو بيان أنه لا يجوز أنه لا يجوز في الصورتين نعم يقول شخص إلى بيع المرابحة فهل بيع المرابحة الواقع في المصارف الإسلامية جائز رجل التفسير أصل بيع المرابحة جائز لكن هل كل ما سمي بيع مرابحة بيع مرابحة هذا لا فنجد في بعض البنوك انها تسمي البيع بيع مرابحة ونجده ربويا ونجد ان الشروط مختله فليست العبرة بالتسمية ولكن العبرة بالحقيقة وذلك حقيقة انا منهجي في الفتوى في مسائل العقود مع البنوك أني لا أفتي إلا من يأتيني بالعقد لأن جربنا البنوك فوجدنا أنها تسمي الأشياء بغير اسمها فيشترطون شروطا تخرج العقد عن الاسم فالآن أنا من قال لي يشف عندي معاملة في البنك أقول له هات لي صورة العقد فأقرأ الشروط فإذا وجدت انها متفقه مع الصورة الشرعية قلت له يجوز وإذا وجدت أنها لا تتفق مع الصورة الشرعية قلت له لا يجوز لكذا فبيع المرابحه من حيث أصله يجوز هل كل ما يقع في البنوك الآن ويسمونه مرابحة هو بيع مرابحة نقول لا وذلك لا بد من التنبه إلى مسألة العقود نعم. يقول رجل يشتري سيارة من أمريكا عن طريق شركة شحن فيدفع الأرقون فقط ومن ثم يعرف السيارة للبيت يقول مثاله قيمة السيارة ثلاثين ألفا ودفعها خمسة آلاف يقول ما حكم هذه السؤال لا أشكال هنا هذا الرجل يشتري السيارة بثمن مؤجل بثمن مؤجل ولكنها دخلت في ضمانه ودفع جزءا من الثمن ليس العربون دفع جزءا من الثمن لأن العربون يكون قبل العقد لكن هو دفع جزءا من الثمن وبقي الجزء الآخر مؤجلا يدفعه بعد سنة هل يجوز له أن يبيع السيارة؟ نعم يجوز له أن يبيع السيارة لأنه ملكها وانتقلت إلى ضمانه انتقلت إلى ضمانه أما إذا كان لا يقع الملك فلا يجوز لكن الواقع الآن هذا الاخ اشترى السيارة بمائة ألف دفع خمسين الفا بقي عليه خمسون الفا بعد خمسه اشهر جاءته السياره يريد ان يبيعها هل يجوز ان يبيعها نقول نعم من اشترى سلعه بثمن مؤجل ملكها فاذا ملكها جاز له ان يبيعها لا هذه مسألة أخرى مسألة أن يبيع السلعة قبل أن يحوزها هذه مسألة أخرى ستاتينا إن شاء الله في القواعد الكلام الآن الأخ يقول اشترى السيارة من أمريكا ودفع جزءا من ثمنها وعرضها للبيع بمعنى أنه ملكها ملكا مستقرا يعني وحازها أما إذا كانت الصورة أنه كما يقولون يعرب في السيارات وهو لما يملكها ثم يعرضها قبل أن يتم الملك فلا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك نعم نعم طيب نكتفي بهذا الله وعلا صلى والسلام. عليه وسلم الله عليه وسلم الحمد لله والعالمين صلى الله وسلم وضارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آل وصنفير أما بعد أيها الإخوة ناخذ في خلال هذه الدقائق مجموعه من الاسئله العامه التي وردت من الاخوات الافاضل نعرفها على فضيله شيخنا وقفه الله تعالى وهي ما بين اسئله تتعلق بالعلم الشرعي وطلبه واسئله تتعلق ببعض العلوم الخاصه واسئله تتعلق بالاخلاق والاداب والاحباط يقول الشيخ يشرفني الله يقول لدي بعض الاسئله ارجو أن تذكرني بالجواب يا استاذ السؤال هو منكم ان تتكرموا بنك لمحه سريعه عن كتب القواعد الفقهيه واهمها واحسنها من حيث التقرير والدليل الحمد لله اولا بالنسبه للمؤلفات في القواعد الفقهيه كل مؤلفات المتقدمين في القواعد الفقهية فهي مذهبية بمعنى أنها كتبت على مذهب صاحبها فكل ما فيها متعلق بمذهب مؤلفها وإن كانت تصلح لكن الكتابة على المذهب وهذا أمر مهم جدا في قراءة هذه الكتب لأنك إذا قرأت في كتاب من هذه الكتب واتفقوا على كذا يعني علماء المذهب ولا يعني الفقهاء والذي لا يعرف هذا يخطئ كنت مرة أقرأ في كتاب فوجدت أنه يتكلم عن مسألة قطع العبادة بالنية وقال إن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم ينقطع لا ينقطع بالنية بالاتفاق قسم لا ينقطع بالنية بالاتفاق وهو الحج والعمرة فمن رفضها لا تسقط يعني إنسان أحرم بالعمرة وعندما وصل إلى مكة وجد زحاما قال لا أريد العمرة نوى قطعها لا تنقطع يبقى محرما ولولا ثيابة وتبقى عليه العمرة وهذا صحيح لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري وهو محجوج بالدليل وقسم اتفق العلماء على أنه يبطل بالرفض وهو الصلاة فإذا نوى الإنسان قطع الصلاة بطلت وقسم اختلف فيه العلماء والجمهور على أنه ينقطع بنية القطع مثل الصوف ما الشاهد هنا انه قال ان هناك قسما ينقطع بنية الرفض بالاتفاق وهو الصلاة وهذا الكلام غير صحيح لان الحنفية يقولون ان الصلاة لا تنقطع بنية قطعها الا اذا اضاف إلى النيه فعلا أو قولا كأن أكل أو نادى لكن من أين جاء الخلل عند الكاتب وجد في الأشباه والنظائر للسيوط أنه قال اتفقوا على أن الصلاة تنقطع بنية القطع فأين ذهب ذهنه وفهمه إلى العلماء وما مراد السيوطي الشافعية فمعرفت أن كتب القواعد المؤلفة للمتقدمين هي كتب مذهبية من الأمور المهمة جدا وأفضل هذه الكتب هو حقيقة كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب للحافظ العلائي يضبط بالمذهب ويضبط بالمذهب المجموع المذهب في قواعد المذهب والمجموع المذهب في قواعد المذهب وهذا الكتاب في الحقيقة ميزته أن مؤلفه من حفاظ الحديث الحافظ خليل بن كيكلدي العلائي وقد ميز هذا الكتاب بذكر الآثار والأحاديث وبعضها من مروياته وبعض كلام الحافظ العلائي المنقول في الكتب موجود في هذا الكتاب مثل مثلا كلام الحافظ العلائي المشهور في الحديث الذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه سيئا فهو عند الله سيء. يعني كلام الحافظ العلائي على هذا الحديث في قوله لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث عنه وكثرة الكشف والسؤال وإنما هو من قول ابن مسعود موقوفا عليه هذا منقول في كتب أهل العلم عن العلائي موجود في المجموع المذهب فهذا الكتاب حقيقة قبل أن يحقق قراته كاملا وقد حقق كاملا وبلغني أنه طبع كاملا الذي يعرف أن بعضه مطبوع لكن بلغني اخيرا أنه طبع كاملا والجامعة الإسلامية تعمل على طباعته لانه حقق فيها هذا الكتاب يعني أكاد أجزم أنه أفضل كتب القواعد التي ألفها المتقدمون يضاف إلى ذلك ما ذكرناه كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام بالتيمية فهو كتاب نافع جدا في بابه اما الكتب المعاصرة فمن اجودها كتاب القواعد الخمسه الكبرى لشيخ صالح السدلان من حيث جمع المادة العلمية وجمع كلام اهل العلم فقد جمع ما يتعلق بالقواعد الخمسه الكبرى جمعا جيدا وكذلك القواعد الخمس الكبرى وما يتعلق بها لاسماعيل العلوان في مجموع فتاوى شيخ الاسلام التميمي لاسماعيل العلوان حقيقة اسماعيل العلوان من طلاب الجامعة حصل باظن على الدكتوراه بهذا الموضوع جمع كلام شيخ الاسلام التميمي في مجموع الفتاوى في القواعد الخمس الكبرى وما يتفرع عنها وهذا يعني جمع جيد كذلك القواعد الفقهيه في اعلام الموقعين لابن القيم لعبد المجيد جمعه كتاب طيب جدا في القواعد الفقهيه من حيث الجمع والتدليل للقواعد نعم نقول بارك الله فيكم القواعد الفقهيه التي تاتي على نقد حديث الغيب قال لا ضرر ولا ضرائب كيف تتعامل معها من حيث ذكرها من محتج فيها وبأي قسم حديث لا ضرر ولا ضرار حديث مختلف في إسناده والصحيح أنه صحيح لغيره أنه يرتقي بمجموع طرقه أن يكون صحيحا لغيره وهو من الأحاديث التي يذكرها العلماء التي يقوى اسنادها بأن الأمة تلقتها بالقبول فهو حديث متلقى بالقبول والتحقيق في كلام أهل العلم أنه بمجموع, طرق بمجموع طرقه صحيح لغيره زد على ذلك أن العلماء اتفقوا على هذه القاعدة التي أصلها هذا الحديث فالعلماء متفقون على قاعدة لا ضرر ولا ضرار وأنه متى ما وجد الضرر وجب رفعه فتكون من باب ما يحتج به لكونه نصا وقد أجمع عليه أهل العلم يقول <تصفيق> بارك رفاق كيف يمكن معاركة ما يسمح في القاعدة الفقهية وما يسمح عنها خصوصا في الفواعد المستمرة من الدليل للقاعدة ما لا يدوي استقلالا ويدوي تابعايا الأصل في القاعدة أن المسائل تدخل تحتها مثلا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا هل قاعدة استقرائية مثلا المرأة تصح صلاة الجمعة منها إذا صلت مع الرجال لأنها تابعة ولا تصح صلاة الجمعة منها استقلالا ما صح ان تفرد النساء بصلاة الجمعة ومن باب أولى إذا كانت المرأة إماما للرجال والنساء وهذا من بدع هذا الزمان ثبوت النسب تبعا لثبوت الولادة بشهادة النساء يثبت النسب اذا ثبتت الولادة بشهادة النساء ولا يثبت النسب بشهادة النساء ابتداء يعني لو شهدت امرأتان ان هذه المرأة ولدت هذا الولد قبلنا شهادتهن على الولادة لان هذا مما لا يطلع عليه الا النساء في الغالب وبالتالي اذا ثبتت الولادة ثبت النسب تبعا لكن لو ان انسانا قال انا ولد فلان وليس هناك اقرار ولا استفاضه معلومه فقيل له هات شهود فجاء بمرأتين تشهدان ليس على الولاده تشهدان انه ولد فلان لا تقبل شهادتهما عند جمهور اهل العلم فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا الأصل في المسائل أن تدخل تحت القاعدة إلا إذا وجد مانع يمنع من دخولها وهو ما يسمى عند أهل العلم بالفارق المؤثر فإذا وجد الفارق المؤثر فإنها لا تدخل تحت القاعدة والأصل عند أهل العلم أن المستثنيات معدودة وأن الفروع الداخلة غير محدودة يقول ما هي الفروع بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية وأيهما أسبق وأيهما أعمق وهل يمكن أن يزاد القواعد قواعد اجتهاداً أي القواعد جديدة القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أنا دائما أقول للإخوة من باب التقريب البيت الفقهي مكون من قواعد وأساس وفروع وسقف جمع هذه الفروع يعني عندنا أساس الأساس وعندنا الحيطان التي هي الفروع والسقف الأساس هو القواعد الأصولية بمعنى أن القواعد الأصولية قرينه الاستنباط لأن القواعد الأصولية هي القواعد التي تستنبط بها الأحكام من الأدلة فهي مع الأدلة أما السقف فهو القواعد الفقهية فالقواعد الأصولية أسبق زمنا من القواعد الفقهية متى اهتم العلماء بالقواعد الفقهية لما كثرت الفروع وصعب حفظها جاء العلماء بنظم الفروع الكثيرة في كلمات يسيرة، فوجدت القواعد الفقهية. هل يمكن إضافة قواعد إلى القواعد اما القواعد الأصولية فلا؟ فإن قواعد الاستنباط قد استقرت، وأما القواعد الفقهية فيمكن أن يضاف. إليها بالتعبير هي موجودة في كلام العلماء لكن ربما لا تكون ذكرت في كتب القواعد فيمكن أن تصاق قواعد جديدة تضاف إلى القواعد إما فيما يتعلق بالنوازل وإما فيما يتعلق فيما ذكره العلماء قديما لكنه لم يذكر في كتب القواعد الفقهية فسعة القواعد الفقهية بسعة الفقه بسعة الفقه. أما القواعد الأصولية فلا يمكن الزيادة عليها نعم. يقول هاي القواعد الفقية متفق عليها إن قد يفرع عليها الخلاف القواعد الفقهية منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو محل خلاف ومنها ما سيأتينا إن شاء الله فإذا كانت القاعدة متفقا عليها فإنها تصاغ بصيغة الخبر الأمور بمقاصدها محل اتفاق اليقين لا يزول بالشك محل اتفاق واذا كانت القاعدة مختلفا فيها فانا تصاغ في الغالب بصيغة الاستفهام مثل ما سيأتينا ان شاء الله هل العبرة في العقود بصياغها بصيغ او بمعانيها هذه مسألة خلافية قاعدة خلافية هل العبرة في العقود بالفاظها ومبانيها أم بصيغها أم بمقصودها ومعانيها يعني قلت وهبتك هذا الكتاب بألف وقلت قبلت اللفظ ماذا لفظ هبة والمقصود بيع فهل العبرة بالصيغة أو العبرة بالمقصود محل خلاف بين أهل العلم وهي قاعدة وستأتينا إن شاء الله في درس الغد بحول الله وقوته. يقول السائل: فرح البيوع هل تعلمها وتعلمه فرض عين أم كفايا من بلاك تفصيل البيوع فيها تفصيل من حيث حكم تعلمها أما من يريد أن يمارس البيوع فيجب عليه عينا أن يعرف الأحكام المتعلقة بالبيوع التي يمارسها وأما بالنسبة لعموم الأمة فتعلم أحكام البيوع فرض كفاية لو تركت الأمة جميعها تعلم فقه البيوع اثمت وأما بالنسبة لعموم الناس فتعلم فقه البيوع من المستحبات ولا يسقط تعلم العلم الشرعي عن الاستحباب اقل درجات تعلم الحكم الشرعي الاستحباب فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا نعم. يقول بارك الله فيكم ذكرتم التيسير وأن هذا من سمات ديننا ونسمع في وقت الحالي التعوى إلى التيسير الفتوى ومحكام الشرعية فما هي ضوابط التيسير في الفتوى وهل مجرد الخلاف في المسألة يعد تيسيرا يرمى هذه قضية كبرى لا شك أن ديننا مبني على التيسير الله عز وجل أراد بنا شرعا اليسرى ولم يرد بنا العسر وأخبرنا بهذا في نصوص كثيرة وأحب ديننا إلى الله عز وجل ايسره لكن الشأن كل الشأن ما هو التيسير لأن التيسير مضبوط شرعا أولا نقول كل ما ورد في النصوص فهو ميسر لأن الله لا يمكن أن يقول لنا يريد الله بكم اليسر ويأتينا بعسر فما يأتينا إنسان لحكم عام ويقول هذا فيه عسر نريد أن نيسر على الناس ما ثبت به النص ففيه اليسر حالا ومآلا قد يعرض للإنسان عارض يضعفه فييسر له بمقدار ضعفه وهذا معنى قول الإمام الشافعي إذا ضاق الأمر التسع فإذا ضعف الإنسان حصل له عارض يسر عليه بما يزيل هذا ما زاد على ذلك ليس من اليسر في شيء فرق بين التساهل في الفتوى وبين التيسير من عرف بالتساهل في الفتوى نص العلماء على أنه لا يجوز أخذ الفتوى عنه الذين يأتون الآن ويقولون الأم عليها ضغوطات فينبغي أن نخفف عنها ونيسر لها وكل مسألة فيها خلاف نأخذ بالأخف هذا تشريع هذا تساهل في الفتوى لا تؤخذ عنهم الفتوى التسير مضبوط بالأدلة والأصول مرة كنت أتكلم مع عدد من من يسمون بالمفكرين في بلد من البلدان فطرحوا هذه القضية وقالوا ينبغي أن نيسر على الأمة فنأخذ في كل مساله خلافيه خلافية بأخفها المهم أن لا تقول شيئا لم يقل به احد كل مسألة خلافية تأخذ بأ... نأخذ بأخفها قلت يا إخوة ما يبقى شيء من الدين هذا الكلام الذي تقولونه يعني أنه تجرد الاحكام تعالوا إلى الحج ما من مسألة في الحج؟ الا وفيها قول ولو ضعيف بانها سنه الا الوقوف بعرفه لحظه من ليل او نهار وطواف اربعه اشواق من طواف الزياره على فكرتكم هذه نيسر على الامه ونقول الحج كله سنه الا ان تقف بعرفه لحظه وتطوف أربعة أشواط للزيارة وتمشي كيف يكون الحج لا شك أن هذا من التساهل والتلاعب الذي لا يجوز القول به وسبحان الله التيسير الشرعي تيسير في الحال والمآل يطمئن إليه القلب ولا يضطرب به الحال أما هذه التساهلات قد تعجب الناس عند سماعها لكن في ما يأتي من الزمان تنقلب عسرا عليهم جربنا هذا في الحج بعض الناس أثناء الحج يبحث عن الفتاوى التي تخفف عليهم لكن ما أن ينتهي من الحج حتى يبدأ القلق ويبدأ يسأل انا فعلت أنا سمعت فتوى وفعلت وتجد طوال عمره وهو في قلق إذا كان ما يستطيع الحج مرة أخرى على حجه والله جربنا يا إخوة هذا ما يأتي الحاج إلى المدينة إلا وهو في غاية القلق في دروسي في المسجد النبوي بعدما انتهي من الدرس يمسكوا بي بعض الأشخاص يقول يا والله ما انام الليل أنا رميت قبل الزواج والآن لست في راحة لأن هذا الحقيقة ليس تيسيرا شرعيا التيسير الشرعي يسر في الحال ويسر في المآل تطمئن إليه القلوب لأن الله عز وجل هو الذي شرعه فنقول يا إخوة التيسير هو القول بما دل عليه الدليل في الأمور العامة وإذا عرض للمكلف عارض يضعفه فإنه ييسر عليه وفق الأدلة الشرعية بما يناسب ضعفه هذا التيسير ما زاد عن هذا ليس من التيسير في شيء بل هو من التساهل في الفتوى فالنظر إلى الخلاف والأخذ بالأخف ولو خالف الدليل النظر بالأخف القول بالأخف على الناس أو نحو ذلك كل هذا إذا لم يكن قائما على الدليل فإنه من التساهل وليس من التيسير. نعم. بارك الله فيكم كل علم كما قلنا. ينبغي أن تصحح فيه النية وأن يريد الإنسان من هذا العلم أن ينتفع وينفع به لوجه الله سبحانه وتعالى وأن يصبر عليه وأن يحبه وأن يحسن دراسته وأن لا يكون متنقلاً يبدا اليوم في متن وغدا ينتقل الى متن اخر يبدا مع شيخ وغدا ينتقل الى شيخ اخر كالطير ينتقل من شجره الى شجره وان يكون صبورا يصبر على العلم وعلى طوله وان يحب العلم وأن يحضر قلبه وسمعه ويجاهد نفسه فإن الشيطان أحرص ما يكون على صرف طالب العلم عن سماع العلم هو أول ما يبدأ يحاول أن يصرفه عن العلم ابتداء أنت تجاوزت هذه المرحلة أنت ما تحتاج أن تجلس أنت كذا فإذا لم ينجح صرفه عن الاستماع فإذا جلس يحتاج أن يكون كالمجاهد في الساحة ما اغفل عن سلاحه لان يأتي يغلب على قلبه يذكره بمسألة الشيخ يقرر مسألة هو يذكره بمسألة أخرى وكيف يجاب عنها وكيف يرد عليها وكيف حتى يذهب قلبه أو يذهب يخرج يقاتل الكفار وإلا يبني وإلا يفعل فيحتاج أن يجاهد كلما جاءه شطر رد نفسه إلى الدرس حتى يحصل ثم الطريقة الصحيحة بان يبدأ الانسان بصغار العلم قبل كباره وأن يحرص على ضبط الكليات فيختار متنا طريقة الفقه لدراسته طريقتان صحيحتان نافعتان الطريقة الأولى طريقة دراسة الفقه عن طريق أدلة الأحكام أو أحاديث الأحكام وهذه طريقة نافعة وجيده والطريقة الثانية طريقة دراسة الفقه عن طريق المتون الفقهية وهذه نافعة وجيدة وفيها ضبط للمسائل بشرط ان يكون شأن طالب العلم ان يطلب الدليل وان يرتب المتون فيبدأ بالاصغر الى الاكبر فالاعم ثم عند القراءة يقرأ قراءة صحيحة فأولا يقرأ المتن وإذا حفظه فهو أجمل وأكمل ثم يفهم المتن كيف يفهم المتن؟ يقرأ المتن على عالم يشرح له المعنى فقط ولا يعجل ليعرف المسائل والرواجة يفهم المعنى يفهم المتن سواء كان في فقه الحديث او في المتون الفقية يفهم المتن فهما جيدا حتى يكون عنده ملكة ثم يقرأ المتن ليعرف الراجح من المرجوح ثم بعد ذلك ينتقل الى القراءة في خلاف العلماء اما يأتي طالب العلم يبدأ وهو مبتدئ في خلاف العلماء ما يستطيع أن يضبط الفقه وينطبق عليه قول القائل وهو عبارة ذكرى الذهب في السير كيف يطير ولما يريش الذي الطائر لو أراد أن يطير قبل أن يخرج الريش يقع ويدق عنقه طالب الفقه إذا دخل في الخلاف مباشرة ما يستطيع أن يضبط الفقه وانما هذه مرحله تاليه فلنضرب لذلك مثالا اخترنا زاد المستقنع مثلا نختار هذا المتن نقراه قراءه بحيث نعرف المسائل وترتيب المسائل ولو حفظناه لكان احسن ثم نقرا هذا الشرح او, أو هذا المتن بشرح يقرب معانيه فلنقل الشرح المختصر للشيخ صالح الفوزة لأن هم الشيخ في هذا الشرح أن يقرر معاني الكتاب ثم نقرأ فنعرف الراجح من المرجوح فنقرأ الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين رحمه الله لأن طريقة الشيخ أن يقرر المسألة ويبين راجحها من مرجوحها ثم بعد ذلك نقرأ في كتب الخلاف كالمغني والمجموع وغير ذلك هذا لمن يريد أن يضبط الفقه ويضبط العلم وهذا طبعا يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى طول نفس وأن يهجر الإنسان يعني الملالة كيف أختار المتن الذي يظهر لي والله أعلم أنه عند اختيار المتن ينظر إلى أمور الأمر الأول المثنى المشهور في بلدك، فهو اولى لانه إذا عرف عنك في بلدك أنك تعرف المثنى الفلاني أو تحفظ المثنى الفلاني أو تضبط المثنى الفلاني، فإنه يجعل الناس يثقون بعلمك وتستطيع أن تنفعهم بهذا الباب، لأن المثن ليس مقصودا لذاته. ثانيا النظر إلى سهولة العبارة فإذا كان عندنا عدة متون ننظر إلى أسهلها عبارة لأنه أقرب إلى الحفظ والإدراك ثالثا النظر إلى الخدمة المثن المخدوم أكثر نحرص عليه أكثر يعني عندنا عمدة الفقه وعندنا زاد المستقنع لو نظرنا إلى المتنين نجد أن زاد المستقنع أكثر خدمة فنقدم زاد المستقنع على العمده وإن كان لهذا مزايا وهذا مزايا فهذا أمر من الأهمية بمكان ومن الأهمية مهم جدا في كل علم ان تبدأ بمعرفة مبادئ العلم من الاخطاء التي يقع فيها طلاب العلم اليوم انه يبدأ بالعلم مباشرة بدون ان يملك المفاتيح بدون ان يعرف ما يسمى بالمبادئ فلربما قرأ الكتاب حتى انهاه وهو لا يدري ما فوائد هذا العلم او ما حقيقة هذا العلم ينبغي أن نبدأ بمعرفة فوائد العلم مبادئ العلم ثم بعد ذلك ندخل في قراءة الكتب على الوجه الذي ذكرناه في الترقي مع حسن التلقي نأخذ سؤال واحد. يقول الأخ الكريم اذا اصبح الرجل الذي تزوج بنيه الطلاق لينه بعد الزواج فهل يصح زواجه ويكون العبد سليما اولا يا أخوة انا الذي اختي به ان النكاح بنيه الطلاق لا يجوز فلو جاءني شخص وقال يا شيخ انا اريد ان اتزوج بنيه الطلاق قلت له ما يجوز هذا او سالني قال ما حكم النكاح بنيه الطلاق طبعا لن يسالك الا وهو يريد ان يتزوج في الغالب فاني اقول له ان هذا لا يجوز للوجوه التي ذكرناها وانهاه عن هذا لكن لو جاءنا انسان وقال انا تزوجت بنيه الطلاق والان ولله الحمد والمنه انا ناوي الاستمرار نقول العقد صحيح ويرتفع عنك الإثم إن شاء الله بهذا لأن هذا نوع من التوبة فقد اقلعت عن الممنوع فالعقد إذا وقع عقد صحيح ولا نبطله ولا نفسده ولكن نأمر فاعله بالتوبة وأن يطرد هذه النية من نفسه هنا فائده انبه عليها في الحقيقه لان هناك من الناس من اصبحوا يتساهلون في هذا الباب ويذهبون في الإجازات إلى بعض الدول ويتزوجون مرة ومرتين وثلاثا في الاجازه الواحده وهم يظهر عليهم سمات طلاب العلم ويحتجون بان من العلماء المعاصرين الكبار من قال يجوز النكاح بنية الطلاق كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ان الفتوى بجواز النكاح بنية الطلاق انما هي لمن ابتلي وليست مطلقة يعني انسان سافر للدراسة في بلد من البلدان ما سافر ليتزوج ويلعب ببنات الناس سافر للدراسة وخشي على نفسه وهو لا يستطيع النكاح بنية الاستمرار اما لظروف بلده او ظروفه او نحو ذلك هنا يقول من يقول من اهل العلم من المعاصرين اعني ان هذا جائز اما التلاعب الذي يفعله بعض الناس وقد رأيت هذا بعيني وسمعته باذني هناس يظهر عليهم سماء طلب العلم يتزوجون في الإجازة لمدة شهر ثلاثا وأربعا بحجة أن أهل العلم قالوا إن النكاح بنية الطلاق جائز فإني والله لا أظن أن عالما تعرض عليه هذه المسألة بهذه الصورة فيقول بالجواز لا أظن أن عالما من العلماء المعتبرين تعرض عليه هذه المسألة بهذه الصورة ويقول بالجواز هذا لا شك انه يعني تلاعب حتى بلغنا ان الذين يروجون للنساء يستقبلونهم في المطارات فيعرضون عليهم ما يريدون ان كان يريد النكاح بنيه الطلاق فعندهم النكاح بنيه الطلاق ان كان يريد الامور الاخرى فعندهم والمرأة واحدة لا شك أن هذا من الباطل وأنه من المنكر الذي يجب أن ينكر ينكر على العامة فكيف بمن ينسب إلى العلم ينسب إلى طلاب العلم يسيئون إلى طلاب العلم يسيئون إلى الاستقامة إساءة عظيمة بالغة ولا شك أن هذا لا يجوز وكما قلت أنا لا أظن أن عالما من العلماء المعتبرين تعرض عليه هذه الصورة فيقول بأنها جائزة سأل الله عز وجل ولكم التوفيق إلى كل خير وان يجعلني واياكم ممن فازوا بالثواب العظيم وان يجعل مجلسنا هذا مما يسرنا عند لقاء ربنا والله اعلم وصلى الله على نبينا وسلم